إني بما تعملون بطير ولسليمان الزيح غدوها شهر ورواحها شهر وأتلنا له عين القصر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجهان كالجواب وقدود الرافيات يعملوا آل داود شفرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تَأْكُلُ مِنْ من فلما خر وتبينت الجن يَعْلَمُونَ لو كانوا يعلمون الغيب ما الْمُهِينِ بالعذاب كَانَ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيمة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل قمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعض بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صزق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون نفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم, فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا, قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن خددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 قل إن ربي يبسط الززق لمن يشاء من عباده ويطبر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلبه وهو خير الواجحين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وما آتيناهم من كتب يجرسونها وما أغسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير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 وقالوا آمنا به وأنا لهم السماوث من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويطذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قل بأشياء Mmm. In...